112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم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 فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا, فإنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ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 وخريجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيء وترى الارض هامده فَإِذَا أَنزَلنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ 114. وأنه على كل شيء قدير 115. وأن الساعة آتية فِيهَا وَأَنَّ فيها وأن الله يبعث من في القبور 116. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 122. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله 123. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 124. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد 125. ومن الناس من يعبد الله على حرف 111. فإن أصابه خير مطمأن به 112. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت دنيا والآخرة 113. ذلك هو الخسران المبين 114. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعوه لا من ضده اقرب من نفعيه لا المولى ولا العشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات 119. جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد 110. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم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 مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ 111. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 112. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق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 111. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 112. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين وابقع السجود وَالَّذِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كُرَجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى عَلَا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 عُنفا لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق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 119. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما, ومما رزقناهم ينفقون 110. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 111. فاذكروا اسم الله عليها صواف 112. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 113. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 114. لن الله لحومها ولا دماؤها ولكن 119. ولكن يناله التقوى منكم كذلك لَكُمْ لكم لتكبروا الله على مَا هَدَاكُمْ هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وَذِنَ للَِّذينَ يُقاتَلونَ بِأََّهُم ظُلِمُ وَإَِّ اللهَّه عَى نَصم لََديد الذيينَ أُخْرِرجُ مِن ذَارم بِغيْرِ حَقٍّ إِللاا إِلَّاأَ يَقُُ رَبّونَ الله 124. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد مذكر فيها اسم الله كثيرا 125. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين ايمانكنهم في الارض اقاموا الصلاه وان تزكاوا اقاموا الصلاه وان تزكاوا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور 119. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود 110. وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا 111. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان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 فَإِنَّ تَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه 121. أَخَذْتُهَا أخذتها وإلي المصير 122. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 123. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. 119. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم 110. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى, إلا إذا تمنى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 وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا بِهِ فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 111. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 112. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم 113. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له هو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم حكيم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 119. وأن الله سميع بصير 110. ذلك بأن الله هو الحق 111. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 112. وأن الله هو العلي الكبير 113. ألم تر أن الله أنزل من السماء 119. وما تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 110. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد 111. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُم نَاسِفُوا فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ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 121. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 122. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير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 وَإي يَسْلُبَهُ مُذذّبَابُ شَيْئ ال ل يَسْتَ قِذُوه مِنْه ضَعثَ الطَّالِبُ وَمَطُلوب مَا قَدَر اللهَّه حَقَّ قَدْرِهِ إِ اللهَّهَ لَقَوّ عزيز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 112. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير, وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 113. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجه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 119. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم